وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا راحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة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 إنِ فِي خَتِت السَّمواتِ وَال الأرضِ وَختتِلَ فِي الللِ وََّ هالَ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 قَرْنٌ فِي خَنقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ kəman tədxilin nəraf qadəxə və maliz zaliminə min əsran rəbbənə inna nasma'u munadiyyan yadudi lil imani an aminu bi عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما انا على رسولك ولا تخزنا يوم